هذا النصيب انكتب احب انا صغيرون يحبني لكن هل يخاف لا يدرون هذا النصيب لكن هلا يخاف لا يدرون فضحتني يا هوى تالي كجبت الراس محزن ضراب علتي وهالحين كل الناس فضحتني يا هوى ساليك شافت الروح م ح ن ي ن جرب علتي واليوم كل الناس واقف على على بابكم و ا ل ه ن ومسير ا س أ ل عن اللي سال محبوبي ا ص ي ر よめんマ ر ه وعلي مره وعلي سنتين له اكثر ماقدر يا منيتي عن ش 「やむねてんねん」「o ن